أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبذا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم